بسم الله الرحمن الرحيم ا ل حم م م ذل ك ا ل ك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوا ولهم عذاب عظيم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 إلا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إننا معكم قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في قغيانهم يا مؤمنون أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدا فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كما فعل الذين استوقدنارا فلم ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عميم فهم لا يرجعون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 من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلون الله أداة وَأَن تَعْلَمُونَ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 ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 ثم يُنِيتُكُمْ ثم يُحِيِّكُمْ ثم إلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السَّوَائِلَ السَّمَاءَ ثُمَّ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 عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني لأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا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 قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإِنَّمَا الْمَلَائِكَةُ يَسْجُدُونَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِي سَأَبَى وَالسَّكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 قل مهبط منها جميعا، فإما يأتينكم، فإما يأتينكم من هدى، فمن تبع هدى فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، ولاهم يحزنون.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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، فلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة.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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عذل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناك وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِرْبَبِكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَلْفَ وإذ آتينا موسى الكتاب والقرقان لعلكم تهتدون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم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 فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا وَأَرْشِدُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُو لَنَا رَبَكَ يُخْرِج لَنَا يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُوْبُتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَاءِهَا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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.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 ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم خذوا ما أتيناكم بقوتي وذكروا ما فيه لعلكم تتكون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين عتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة قاسئين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 kau dahulain, Rabb Kau biayi lana mana warna? Kau innu Yaqool innu haa bakkara safra, faqiq lana, faqiq lana tersurun قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهددون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرب ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ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 أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانه وبالقرب واليتامى والمساكين وقولوا. وقولن الناس حسنوا وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتهم ثم توليتهم إلا قليلا منكم وأتم معرض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 تقولون أفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ذيarih تظاهرون عليهم تظاهرون عليه بالإثم والعدوان وإيَّتكم أسرات فادوهم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 استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا ظل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من 119. ورزقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بلس ما اشتروه به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله أي أن يكفروا بما أنزل الله ضيعا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من العباد فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا, قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكبرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 ثمَّ دَخَلْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا خَذْنَا مِنْ فَقْكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خَذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّتِهِ وَاسْمَعُوا Katakan, "Sesungguhnya kami mendengar dan kami mengutus, dan kami minum di dalam hati mereka dengan kebencian atas kekufuran فَنَثْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا فتمنوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا خَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزهزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون لمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرا للمؤمنين من كان عدو ولله وملائكته ورسله وجبيريل ومICAL وجبيريل ومICAL فإن الله عدو للكافرين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 من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوثوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولاك النشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أزل على الملكين بذابله عروة وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به لا أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ماله في الآخرة من خلاق ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون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 وما لكم من دون الله مولى ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ غَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربي فله اجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلقون ومن أظلم ممن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إما أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 ما لك من الله من ولي ولا نصير؟ الذين آتينهم الكتاب يثنونه حقّة لا وثيء يثنونه حقّة لا وثيء أولئك يؤمنون به. ومن يفقر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم في الله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا, فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير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 إذ قال له ربُّه أسلم قال أسلم طلِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إبراهيم بنيه ويعقوب يابنَه إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ أَصْفَى لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْسِلُونَ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 إسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبّيون من ربهم لا نفرق لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Fain amanu bimslma aman tu bini, fadil tado. Wain tawalau, fain nama hmu fi shiqah. Fasyatfi kahumullah, fasyatfi kahumullah, wahhuwa ssemiul صبغة الله ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون يقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا دن أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الناس ومن أظلم من من كتب شهادة لعذبه من الله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 إِنَّ اللَّهَ هَادِ ٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قَد نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ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 ولئن أتيت الذين أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون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 وحيثما كنتم فوالوجهم شطره لئلا يكون للناس عليكم لئلا يكون للناس عليكم حدث إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تقشوا هم واقشوني وليتم ما نعمتي عليكم ولعلكم تسدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يثلو عليكم اياتنا وينزكيكم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 إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء، ولا في الله تشعرون. Walanabilu an nukum b-shayim min al-qoof wal-jou' wal-nafsin Al-Ladin, jika asalat-hum musibah, qalul inna lillahi wa inna ilaihi rajion. Ulaiq عليهم salawatumir Rubhim warahma, wa ulaiqhum الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تقوى خيرا فإن الله شاكر عليم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 ان الذين كفروا وما كانوا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه ثوان قاليدين فيها لا يقف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والهلك التي تجري في البحر بما ينفع، بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وبث فيها من كل ذابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنزاجا يحبونهم كحب الله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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا له أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا 129. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 120. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان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 فَقِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْقِينَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّ أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْلَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 طيبات ما رزقناكم واشكرون الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله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 ليس البر وأن توالوجوكم قبل المشرق والغريب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبين وأت المال على حبه ذ والقرب واليتامى واليتامى والمساكن وبن السبيل والسائنين وطرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا.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 ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَّةٌ من أيامٍ أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله ولتكبر الله على ما هداكم ولا علّكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ السَّائِلِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْغُرَفَ إِلَى نِسَائِكُمْ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 وَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْقَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْقَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجُدُ ثُمَّ أَكِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيِّلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَا وكذلك يذين الله آياته للناس لعلهم يستقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجنوا بها إلى التكامل تأكلوا فريقا من أموال الناس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 الشهر حرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا ألقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصركم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ أُذُنَهُ أَذِمٌّ رَأْسُهُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَايْسِرَ مِنَ الهدي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 فَإِذَا أَنْفَضْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَذَكْرُ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَذِكْرُهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 اذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ثُمَّ عَجِّلْ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ وَمَن سَأْخَرُ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ إِنَّنِي أَطِعَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاعْلَمْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وَإِذَا تَوَلَّى سَعَاىَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَقْدَتَهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ مَثْوَى وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِإِثْمٍ بِغَيْرِ نَافِعٍ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب إِنَّهُ لَكُم مَّعَذَّرٌ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ طَاعِنٍ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَ يَوْمُ اللَّهِ فِيهِنَّ لَن dari al-qamam dan malaikat, dan menguasai amanah, dan kepada Allah kembali urusan. Saya bini Israel, kamu datilah mereka dari ayat-ayat dan siapa yang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 كان الناس متواحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين مبشرين ومذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم ليحكم بين الناس في مقتله فيه.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 Am kasib kum, ada dhuul Jannah, walam ma yekum, mazal ladi lhalu min qabil kum. Masasum al basa' wal darwa' Hasta yang kau luar Rasul dan yang amanu ma'ahum, meta nasr Allah. Aa inna nasr Allah qurib. Aa inna nasr Allah qurib. Yesalun kau فَقَوْمٌ مِنْ خَيْرٍ فَلِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِالسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ قُتِلَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُلَّكُمْ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 قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفئلة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استقروا وَمَن يَرْتَدَّ دِينِكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَنْصُرُهُ وَكَافِرٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ حَذِفَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإحوالكم والله يعلم المفسد من المصلح Walau sha Allah, laa agnetek. Innallah aziz hakim. Walla taknikhul musyrikah hatta yumin. Walla amatum mu'minah khair mmm musyrikahu. Walau ولا تنفقوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته لـ ناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزم النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يقمر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحف التوادين ويحف المتطهرين نساؤكم حرف لكم تأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤيون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإِنْ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ غَزَمُوا فَلَا قَفَاءَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَدَّصُ مَنْ أَنْفَسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ولا يحل لهم أن يكتم ما خلق الله في أرحامه في أرحامه إن كن يؤمن بالنبي واليوم الآخر وذعولتهم أحق بردهم إن في ذلك إن أرادوا إصلاحا Walauhul Nafilu Ladi'alaihim Nafil Ma'roof. Walidz Jali'alaihim Madarjam. Wallahu Azizul Hakeem. Atwaqmaru Tani'fam Saqum Bi Ma'roofin, Atwaqmaru Tani'fam Saqum Bi ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يقافا الا ان يخافا ان لا يقيم ما حدود الله فان افتم الا ان يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترزا تلك حدود الله فلا تعسدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَمْ لَحَ عليهمَ أَيَّ تَرَاجَعَ إِنْ ظَنَّ إِنْ ظَنَّ أَيْ يُقِيمَ حُدُودَ اللهِ فَتَلكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّرُها آل لِقَوْمِهِ عَلَمُونَ وَإِذَا وَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَذَلِقْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتقدوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والفكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأصرر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا صالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَذَرُونَ أَزْوَاجَهِ يَتَرَدَّصُونَ بِالْحُسِينِ يتردد في أنفسهن أربعة أشمر وعشاء فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من بلعوب والله بما تعملون خبيث. ولا ذناح عليكم بما عرضتم به من حطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدونهن سرا إلا أن تقرون وَلَا تُلَاغُوا الْوَعْدَ إِنَّ الْوَعْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَلَا تَعْجَلُوا بِالْقُرْآنِ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ إِلَيْكُمْ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ يعلم ما في أنفسكم وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَضُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ قَلَّ خُطُومُ النِّسَاءِ أَمَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ أَوْ تَفْضِلُ لَهُنَّ فَرِيضًا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 وَقَدْ تَرَصَّصْتُمْ لَهُمْ فَرِيضَةً فَنَصُّ مَا تَرَكْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ النِّكَاحِ وَأَنْتَعَفُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَنْ تَنْسَوْا فَضْلَ بَيْنكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا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 فإن خرجن فلا تناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات مثاع بالمعروف حقا على المتقين كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَرٰى الَّذِيْنَ قَرَجُوْا مِنْ تِيَارِهِمْ وَهُمْ هُلُوْفٌ هٰذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ فَقَالَ لَهُمُ الْمَوْتُ ثُمَّ أحياهم إن الله لك تطلم على الناس ولكن أسفر الناس لا يشكوه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم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 قالوا وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن, إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسعت ولم يتسعت من المال قال إن الله صفه عليكم وزاده بسعة في العلم والدين قال <سؤال> ان الله <سؤال> اصطفاه عليكم وزاده هبته في العلم <سؤال> والفسل والله مقيم الملكه من يشاء والله وقال لهم نبيهم إن آية ملقيه أيقكم التابوت فيه سكينة من ربك فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون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 قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فانه مني إلا من اغترف فغفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم لَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم فِئَةٍ قَلِيلَةٍ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما ذرجوا نجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا Katakanlah: "Rabbu, aku ingin mengingatkanmu tentang kekuatanmu. Kau telah mengatur segala sesuatu. Kau telah mengatur segala sesuatu. Kau telah mengatur segala وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لدفع الله من الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو تفضي على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على ذعب منهم من كلم الله ورفع ذعبهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء الله بقثت ل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلقو ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتثلو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا اعفقو مما رزقناكم من من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا زيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اللهم إلى إله إلا إلا و الحين خير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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذن حفظهما وهو العلي العظيم لا إخراج في الدين قد تبين الرشد من الغيب فَمَن يَكُن بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ فَصَارَ مَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهث الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عائل ثم بعثا قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل نبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنن وانظر إلى حنارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُحِلْ قَالَ ذَلَّ قَالَ ذَلَّ وَلَا تَلِيَكُمْ إِنَّمَا قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزها ثم ادعونن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذل لهم أجهم لهم أجهم عين ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعة أذا. والله غني حني. يا ايها الذين امنوا اولى فضلو يصداقاتكم بالمن والادا كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله با فمثله كمثل صفوان عليه كراب فأصاده وافل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِغَضَبٍ وَبَاطِلٍ لَّهُ وَتَثْبِيثًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَتَثْبِيثًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَضْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ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 الاناع لهم فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر واصابهم الكبر وله ذنيه غفاء كانصافها إعصار بيننا ذانك يذين الله لفتنا الايات لعلكم تتفكرون يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمم المقبيث منه تكون فيقوم ولست باخذه الا ان تغمض في وعلم ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 وما يد وما أفقه من نفقه أو نظه من نظير فإن الظالم يعلم وما الظالمين من أول صار إن تبدي الصدقات فنعم مني وَإِن تُبْدُوا هَٰذَا أَوْ تُخْفُوهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيَكْفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ Wahai kaum yang beriman, sesungguhnya Allah beri kau berkah dari keberkahan-Nya. Sesungguhnya Allah beri kau berkah dari keberkahan-Nya. Sesungguhnya Allah الذين أتصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعرف في تعريفهم لا يَنُونَنَ النَّاسَ إِنْهَاثَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الذبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقدقه الشيطان من المسك ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأرثه إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُنْبِتُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ Inna al-lazim aamanu wa'amilu al-salihah wa'atamu al-salah wa'atamu al-zakaata lahu m-ajumum Lahu m-ajumum inda Rabbimim يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذر ما تبقى من النباء ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تثبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 وَلْيُسْطِرُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَسْتَكْبِرَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيُسْطَرُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَظْلِمْهُ شَيْئًا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن له فالممن ولي فالمنن الولي, الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَّصَدَّقُوا مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن لَّا تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أفسق عند الله وأقوى للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا Ilahat kau netjara tan hadzir tan sudirun hadzina kum, fLeysa aleyun junaah ala tetkubuah, waashnidu ida tabiyatun, waLa yuqar katabuah waLa Sesungguhnya mereka yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang fasik. Sesungguhnya Allah menguasai segala sesuatu. Sesungguhnya Allah menguasai segala sesuatu. فَإِنْ جَاءَ مِنْ بَعْضِكُمْ عِظَمًا فَلْيُؤَذِّ الذِي كُنَّ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَسْتَقِمْهَا رُبًّا وَلاَ تَكُتُمْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ bila hina di sengketa dan wanita di bumi, walaupun anda berbuat salah kepada diri sendiri, atau berbuat salah kepada orang lain, Allah akan mengampuni anda. Dia akan Aman Rasul fi ma'azilaihii min Rubbhihi wa yu'aminun. Kulli aman bilillahi wa malaikathihi wa لا نسلخ بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرى لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 Wa'afu anna wa'afir lana wa'amhamna Anta maulana fahansurna ala lkhawm ilkafirin